ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طار لكم من النساء متنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وأت النساء صدقاتهم نحلا فإن طبلكم عن شيء منه نفسا فكنه هنيئا مريئا ولا تؤت سفنا وأنكم التي جعل الله لكم القيام ورذقهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وأبدر اليتامى حتى إذا بلب وأبدر حتى إذا بلب فإن أنت من رشداً قد فعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافاً وبذراً أي أكبره ومن كان غنياً فليستغف. وَمَا كَانَ فَتَيْرًا فَلْيَأْكُلْ لِلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارفقوهم من وَقُولُوا لَهُنَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَحْفَظَنَّ عُרוَاتِهِ وَلَا يُسْرِفُوا فِي الْإِسْرَافِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أموالاً ظلماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ نتين فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وولده أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد مصرية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم مفعال فليغة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فنكم الربع مما تركنا من بعد مصرية يوصي بها أو دين ولا هنا ال منما تكم إلا يَكُن يكونكم وَلَدٌ فإن كان لكم وَلَدٌ فَلَهُنَّ هناك الط منما تكم من وَصِيَّةٍ مصية أنطصول بها أو دايل إذ كان رجل يرت كلة عمرأكم ولو أخ أو أفض فكل واحد منه مستستودس فإن كان أكثر من ذلك ف شرك في الطث من بعض وصية من بعض وصية يوصى بها أو دين ويرضى ووصية من الله والله عليم حنيم تلقح حدود الله وَمَن يقُل لَهُ رَسُولًا يُدخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ طَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُ العَظِيمُ وَمَن يَقُل لَهُ رَسُولًا وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإذا شهدوا فأمسكوهن كل البيوت حتى يتوفاهن اللوت أو يجعل الله لهنها سبيلا والذان يأتيانها منكم فإن تابا وأصلحا فأعرف عنهما إن الله كان طوابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السلوء بدهالتهم ثم يتوبون من قريبهم فأولاك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين تَوَهُُّمُوا أَنَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لا تَرْضُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَٰكِن تَرْضَوْهُنَّ لِتُذْهِبُوا عَن تِلْكَ الْأَيَّامِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ بَيْنكُمَا وَالرَّاسِمُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُ تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إخداهن قيطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعضه وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنفقوا ما نجح إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وهط وساء سبيلا حرمت عليكم أمناتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمناتكم الغاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعش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 والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ويرا مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن من أجورهن من قريضة ولا جداع عليكم فيما تراضيتم به منهن بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الْمُؤْمِنَاتِ فلما فلكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من فانتحوهن بإذبئانهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مستافحات ولا متخذات أخذان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن لصمع على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشير على تملك وأن تصبروا خير لكم والله مفور رحيم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 إلا أن تكون تجارة عن منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عضوالا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تبتنبوا كبائر ما تنهون عنه سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوانون على النساء ما الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تقافون نشودهن فعبوهن وهجعوهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تضغوا عليهم سبيلاً إن الله كان عليًا كبيرة وإن خفتم شقاق بينهما فمعتوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إشراحي وفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرًا واعبدوا الله ولا تشعبوا به شيئًا ومن والدين إحسانًا وبذ القربة, القربة واليتام والمساكين والجار بالقربة والجار الجنب والصاحب بالجنب للسبيل. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتنون ما آتاه الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا ممينا والذين ينفقون أموالهم لآياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قريلا فساء قريلا وما عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأن وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَبِأَيِّ فَضْلِ مِن كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أو تسوا الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقرأوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوا إلا عابر سبيل حتى ترفسلوا وإن كنتم الله أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو نامستم النساء أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْلُوا مَاءً فَتَيَمَّنُوا صَعِدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِأُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَفُوًا وَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِنَا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِبًا مِنَ الْكِثَابِ يَشْتَعُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ والله مؤاخذة باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين نادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ورضينا ويقولون سمعنا ورضينا وصنع غير ما صنعوا ورأينا ليهم من ألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعلهم ان معظمهم كافرون فلا يؤمنون الا قليل يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزل الله امنوا بما نزل الله مصدقا لما معكم من قبل ان نقبض وجوههم فانردها على ادبارها فنردها على ادبارها أو لنلعنهم كما لعنا اصحاب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 ومن يشرك لله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كي يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبيناً. أَلَنْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصْوِبًا من, مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أولئك الذين معاه الله وميلوا عن الله فلن تجذ له نصيرا أم لهم النصيم من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أم يحصدون الناس على ما آته الله من قبله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ مَثْوَىٰ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا وَلَمَّا نَبَذَ جُنُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرَ آلِيٍّ يَذُوقُونَ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا صلى قادس ندخل جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لمن فيها أزواج متوهمة وندخلهم غلا غلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بن الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم ما يعنكم به إن الله كان سميع. بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطير الله وأطير رسول وأولي الأمر منكم فإن تناذأتم في شيء ترضوه من الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأميلا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 المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم المصيبة بما قدمت عليهم ثم جاءوا كي يخلفون بالله ثم جاءوا كي يخلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوحيدا أولئك الذين يعلم الله في قلوبهم فأعرض عنهم وعبدو وكلهم في أنفسهم قولا مريوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطار بإذن الله ولو أنهم إطلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما فلا يرضى لا يؤمنون حتى يقدموا فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما ولو انك تمنع عليهم أن يقتلوا انفسهم او يخرجوا من ديارهم لاتلوهم الا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يراغون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيثا وإذا لآتيناهم من لهم أجرا عظيما وهديناهم شراطا مستقيما ومن يطع الامن والرسول فاولاء ومن يطع الامن والرسول فاولاء اجمعوا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وتفا بالله عليما